ثم ذكر الله عز وجل بعض صفاتهم فقال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون لا يعمل الصالحون أعمالهم ولا يقبلون على الطاعات ولا ينتهون عن ما نهى الله عنه إلا لعلمهم أنهم سيلقون الله ومما يخوف المؤمن به نفسه قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فهذا مما يخوف به المؤمن فقال الله هنا عن الخاشعين الذين يظنون والظن أيها المبارك مفردة تأتي على معنيين على الاعتقاد الجازم وعلى الاعتقاد الراجع على الاعتقاد الجازم وعلى الاعتقاد الراجع وهي هنا على الاعتقاد الجازم اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يؤمنون بالبعث يؤمنون بالنشور ويؤمنون أن الله عز وجل سيحاسب كل أحد على ما كان منه. هذا المعنى العام لقول الله الذين يؤمنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.